بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أيقدم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناديه المنصورة عند السؤال السابع والأربعين وهو ما هو الشرك الأصغر؟ ما هو الشرك الأصغر؟ وكان قد سبق هذا السؤال سؤال كان هو ما هو الشرك الأكبر؟ عافنا اللهم وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر وهنا قال وما هو الشرك الأصغر؟ قال في الجواب قال هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال فسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ومن ذلك أي ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله قالك كالحلف بالآباء والامداد والكعبة والأمانة وغيرها وقال أي قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالامداد وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي رواية وأشرك أي فقد كفر وأشرك ومنه أي من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت أي قول الإنسان لآخر ما شاء الله وشئت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك اجعلتني لله ندا. بل ما شاء الله وحده قال منه قول أي قول الإنسان لآخر القول الإنسان لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك هذه أقوال يعني كلها تعد من الشرك الأصغر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان قال قال اهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان هذا هو الجواب كما ذكرهم. الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى على هذا السؤال ما هو الشرك الأصدر ثم ذكر في السؤال التالي هو متعلق به ومفصل الحديث حوله بمجموعهما قال في السؤال التالي ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ قال ما هو الشرك الأصدر وكما سبق فإن الشرك والعياذ بالله يكون على نوعين شرك أصغر شرك أكبر وهو المخرج من الملة والعياذ بالله وسبق الكلام عنه وشرك أصغر وهو الذي حوله الحديث اليوم بإذن الله تعالى وشرك أصغر وهذا الشرك أي هذا النوع من الشرك أي الأصغر قال عنه في الجواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراض به وجه الله تعالى يعني من أعظمه يسير الرياء وله صور أخرى ذكرها وليس الشرق الأصغر منحصر في يسير الرياء فحسب بل هو في صور أخرى كثيرة لكن. أشد هذه الصور خطرا على الإنسان هي هذه الصور الرياء أو يسير الرياء وإلا كما سيأتي في التفصيل فإن الرياء على نوعين كذلك فهناك رياء يخرج من الملة ولياذه الله وهو رياء المنافقين فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم يراؤون الناس ورياء المنافقين مخرج من الملة ولياذب الله وسياتي عليه تفصيل إن شاء الله أما الرياء المقصود هنا أي الذي هو من الشرك الأسرى فهو يسير الرياء وإلا لو استغرق الإنسان العمل كله بالرياء لفسد العمل ابتداء وحبط ولياذهم الله اجر هذا العمل ثم إنه لو أراد بعمله هذا كله غير الله عز وجل فهذا العمل أو هذا النوع من الرياء من الرياء الذي يدل على الشرك الأكبر ولا يذل الله، ولذلك كان الرياء أو كان يسير الرياء من الشرك الأصغر، لأن صاحب هذا العمل يريد وجه الله. إن الذي يدخل على عمله شيء من الرياء، فإنه يريد وجه الله ايضا بل وربما يكون قصده الأصلي العظيم هو وجه الله عز وجل. لكن يدخل الرياء في أثناء العمل أو قبل العمل أو نحو ذلك بضعف نفس وهوى وتلبيس شيطان وغير ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا على هذا النوع من الرياء قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه يقوم الرجل فيصلي يصلي لله هو قام يصلي لله لا يصلي للناس ثم يدخل الرياء هنا إنه قد شعر أن رجلا ينظر إليه في صلاته فيزين صلاته لله عز وجل ولأجل أن يعجب بها هذا الذي يراه فهذا هو الشرك الأصغر أي نعم لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا هذا النوع لماذا؟ وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر لماذا؟ لأن هذا ذريع إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله قد يجر الإنسان إلى الشرك الأكبر وكثرة الرياء ربما تأخذ الإنسان إلى الكفر بالله والعياذ بالله اذ أنه ربما يظل يفعل العمل يشرك به مع الله فمن كثرة ذلك ربما يأتي عليه وقت يرى الناس ويريد الناس وينسى الله عز وجل فيجعل عمله كله للناس ولياذ بالله فانتقل من الشرك الاصغر الى الشرك الأكبر ولياذ بالله وهو ربما لا يشعر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليه الشرك الاصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر قال الرياء وفي بعض الأحاديث عنه قال صلى الله عليه وسلم هو أخف من دبيب النمل إلى قلب العبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه يتسرب إلى قلب العبد ويزيد ولو أن العبد ترك نفسه مع هذا لاسترسل وزين له الشيطان ذلك ولذلك تجد والعياذ بالله الذي يكثر من الرياء كلما ازداد منه وجدت صور الرياء فجه في افعاله تجدها فج بخلاف من يعلو عليه الرياء احيانا ويجاهد نفسه ونحو ذلك تجد هناك مجاهدات ونحوها أما هؤلاء والعياذ بالله فمن كثرة الرياء فترى اعماله أكثرها ينطق بذلك وهذا وليابه له على خطر شديد لماذا؟ لأن من كثرة هذا الرياء من كثرة هذا الشرك الأصغر يخشى عليه أن ينتقل إلى ما هو أكبر وليابه له ولذلك قال هو يسير الرياء الدافل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك في العبادة في عمل كبير أو صغير بقدر كبير أو يسير لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى وإلا كان ذلك إما شركا أكبر وإما شركا أصبر والعياذ بالله كما سيأتي ثم فسره صلى الله عليه وسلم وقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل من اليه وذكر كذلك وقال ومن ذلك الحلف بغير الله قبل أن ننتقل إلى الكلام عن هذه الصور الأخرى نبين نوعي الرياء حتى يحذر المسلم من هذه المسألة الخطيرة أو من هذا العمل الخطير وهو الرياء والعياذ بالله ربما يصل في وقت من الأوقات إلى إحباط عمل الانسان وربما ياخذ الانسان إلى ما هو اكبر من ذلك وهو الشرك الاكبر والعياذ بالله فاعلم أن الرياء قد اطلق في كتاب الله عز وجل كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر والعياذ بالله وصاحبه في الدرك الأسفل من النار قال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع واذا قاموا إلى الصلاه قاموا كسالة يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وغير ذلك من الايات النازله في المنافقين بلفظ الرياء والعياذ بالله يراءون الناس والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الاكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا اصغر خفيا هو حديث إنما الاعمال بالنية هذا هو الفرق انما الاعمال بالنية اذ هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به وقد اطلقت النيه في القرآن أيضا بألفاظ أخرى كلفظ الإبتغاد وبلفظ الاراده أي نعم فلذلك فإن الرياء يكون على احوال فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الاخره وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل هو العمل الصالح المقبول. حسنا إذا عمل العمل يريد وجه الله ويريد الدار الاخره وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك هو العمل الصالح المقبول. وأما إذا كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله فذلك النفاق الأكبر والعياذ بالله سواء في ذلك من يريد به جاها أو رئاسة أو طلب ذنيا من أي نوع ومن يريد حق ندمه أو عصمة ماله وغير ذلك إنه يرائي لأجل هذه الأشياء كما كان حال المنافقين والعياذ بالله إنهم فعلوا العبادات الإسلامية لاجل غرض الدنيا، إنهم صلوا لأجل حفظ الأموال والدماء والرياسات ونحو ذلك إنهم أقاموا العبادة لا لأجل الله إنما أقاموها لأجل الدنيا ولحفظ الدنيا ولعاظب الله فهذان ضدان ينافي أحدهم الآخر لا محاله قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العجل يعني الدنيا والعياذ بالله ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا الذين يريدون باعمالهم غير الله يريدون الدنيا فربما يعطون الدنيا لكنهم في الاخره من الخاسرين والإعادة لله وإن كان الباعث على العمل هو اراده الله والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه سم يعمل العمل لله لكن يدخل عليه وهذا أمر شديد على نفوسنا ولسيما كل من كان متعبدا فعلا شيئا من أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى مجتهدا في ذلك هذا من أكثر من يحاول الشيطان أن يدخل عليه الرياء لأنه إذا أفسد عليه عمله أفسد عليه قلبه نسأل الله العافية ولذلك فإذا كان الإنسان يريد بالعمل وجه الله عز وجل ويريد الاخره ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه ودوابت حيانا من طائف على المنبر يوم انت تتكلم كده وانت لوم الناس تأثروا ولا حاجة او انت بنت يوم الناس يبكوا كده ولا حاجة مثلا, مثال مثلاً. الشيطان لا يتركك هنا إلا شايف الناس بيبكوا ازاي عشان ينتبه كده كمان بقى شوية وطلع مواهبك بقى اكثر واكثر ونحو ذلك فيخرجك من الطريق الذي أنت فيه وهو طريق الاستقامة وإرادة توجه الله عز وجل إلى طريق آخر. بالله تزيين العمل لاجل الناس؟ بسأله الله العظيم. لكن هل يفسد العمل إذا حصل مثلا مثل ذلك؟ أم أن العمل يعني ربما ينقص أو يضيع بالكليه كما ذكرنا؟ فذلك أي هذا العمل أو هذا الفعل؟ هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر وفسره بالرياء العملي وهذا الرياء العملي طيب ام الرياء المنافقين رياء عملي ورياء اعتقادي ورياء بالله اعوذ بالله وزاده ايضاحا بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه وهذا لا يخرج من المله الحمد لله أن جعل لنا في ذلك سعة وإلا لهلكنا أكثر نسأل الله العافية فهذا العمل لا يخرج من الملل إن الإنسان يقوم يعمل يريد وجه الله سبحانه وتعالى لكن ربما يزين عمله زيادة لاجل أن يراه الناس وهو يريد وجه الله فهذا هو الرياء أو هذا هو الشرك الأصغر فهذا عمل خطر أو في يعني عمل الإنسان وقد يفسد عمله بالكليه، لكن إذا كان يريد وجه الله فإنه لا يخرج بذلك من البله. ولكن ينقص من العمل بقدر ما كان من رياء نسأل الله العافية على قدر الرياء الموجود في العمل العمل ينقص نسأل الله العافية وقد يغلب على العمل فيشبط ولا بالله هو مش معقول هيفضل العمل برياء وينقص وينقص وينقص وينقص لا هذا هايه وقت هيحصل حبط للعمل كله نعوذ بالله من ذلك فاللهم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك ولا تجعل لأحد منها شيئا وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله الأعمال اللهم يعملها الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه يعني في الناس فمن في سبيل الله انظر إلى الإجابة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اجابه جامعه لكل وجوه المساله وذلك لان الرجل قد يقوم يقاتل للمغنم وكذلك في ذلك يريد وأذل الله عز وجل، وذلك أيضا أن الرجل ربما يقاتل للذكر ويريد كذلك وأذل الله عز وجل، وربما يقاتل الرجل ليرى مكانه في الناس ويريد مع ذلك أيضا وأذل الله عز وجل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذه الإجابة. لأجل أن يقطع على الناس أمر الرياء بنوعيه الا يفعل لا هذا ولا ذاك فاما الذي قام يقاتل في سبيل الله يريد وجه الله ويريد المغنم لا خير لك أن تقصد بذلك كله وجه الله هذا خير لك من قاتل في سبيل الله أو لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لانه قد يقاتل يريد المغنم ولياذب الله ولا يريد وجه الله أليس كذلك بنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على الحالين إذا كنت تريد المغنم وحده هذه صورة إذا كنت تريد وجه الله والمغنم هذه صورة اخرى خلاصه الكلام والرد فيها من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله ولذلك إن الإنسان إذا طالع هذه الإجابة وتحققها فإنه سيخلص عمله كله لله ولو كانت له نية في المغنم سيجعلها تابعة بعد ذلك لما يرضي الله عز وجل وذلك لأنه إذا حقق النصر ونصر الإسلام والمسلمين وحصل له ما حصل من المغانم فهذا لأجل, الله لأجل أن الله أباحه لنا وكذا وكذا فسيؤذر على ذلك لأنه كله سيكون في سبيل الله القتال والمغنم وهكذا كله يكون في سبيل الله عز وجل ولذلك فهذا الحديث يحتمل المعنيين وتعينه لأحدهما لا يكون إلا بأمره النية ما يدرين أن هذا الذي يقاتل يقاتل للمغنم ولوجه الله عز وجل ما يدرين أنه يقاتل حمية للإسلام يريد نصر دين الله عز وجل أو حمية لنفسه وقبيلته وقوميته أو نحو ذلك ما يدرين ولذلك الفيصل في هذه المسألة النية عمل القلب هذا العظيم الذي يفصل بين العمل الخالص وبين العمل الذي دخلت عليه الشوائب من رياء وعلياله الله وغيره ولذلك فهذا الحديث يحتمل المعنيين وتعيينه لأحدهما لا يكون إلا بالنية فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه، فهو المعنى الذي سبق في حديث عباد، اللي هو الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمل، يريد الأمرين، فهذا الشرك الاصغر وإذا كان يريد الدنيا وحدها فهذا الشرك الأكبر والعار بالله ولذلك، فخير للإنسان أن يتخلص من النوعين ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله في جوابه قال ومن ذلك الحلف بغير الله الحلف بالآباء والأندات والكعبة والأمانة وغيرها قال قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندات وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة وقال لا تحلفوا إلا بالله إلى اخر ما ذكر من الأحاليذ حول النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى والحلف بغير الله كان شركا أصغر وليس شركا أكبر لأجل أنه لا يزال على التوحيد ولكنه لما فعل ذلك فعل فعلا منافيا للتوحيد الذي هو عليه إذ أن الله نهاه أن يعظم غيره بالقسم أن يعظم غيره بالقسم فلما حلف بغيره وأقسم بغيره عظم هذا المحلوف به وإن كان مؤمنا بالله تعالى ولذلك فهذا يعد من الشرك الأصغر للأكبر وهذا النوع ايضا مزمون لأن فيه تعظيم للمخلوقين وقد نهى الله عز وجل عن ذلك لأن في ذلك ذريعة إلى الشرك الأكبر وما أشرك الناس شركا اكبر إلا بسبب الغلو في تعظيم المخلوقين، أليس أول شرك قد بدأ في الأرض؟ بدأ بسبب الغلو في تعظيم الصالحين من الناس. كان أول شرك ظهر في الأرض كان في زمان نوح عليه السلام، فإنه كان في قومه أناس صالح فلما مات هؤلاء الناس قام أحبابهم. ومن يعني يعظمونهم يقيمون لهم الصور والتصاوير في المجالس وكان ذلك لمجرد التذكير والتذكر فقط قالوا نذكرهم بذلك انصروا عند مجالسهم تصاوير نذكرهم بها وبدأ الأمر كذلك مجرد إنشاء تصاوير أو إقامة تصاوير للتذكر فقط فأدى ذلك إلى عبادة هذه المخلوقات من دون الله عز وجل بطريق التدرد لأن الخطوة الأولى كانت ذريعه التي بعدها والتي بعدها ذريعه التي بعدها إلى أن وصل الأمر إلى الشر يعني في عبارة مجملة الأول صور ترسم أو تنحت أو نحو ذلك يأتون إلى أماكن كان يجرس فيها الصالحون يتذكرون بها هذا الصالح يتذكرون فقط ثم بعد حين يذهب هؤلاء ويأتي غيرهم فينسون شيئا مما كان الأمر عليه فيظنون أن لهذا الصالح أو لهذه الصورة في مكان هذا الصالح فضيله فيأتون عندها مثلا ويجلسون ويجعلون لهذه البقعه فضيله البقعه ثم يتطرق الأمر بعد ذلك بعد زمان يأتي غيرهم ويظنون أن البقعه وصاحب البقعه لهما فضيله ثم يأتي من بعدهم يظن أن البقعة وصاحب البقعة يصح أن تصرف عندها عباد عندها عباد يعبد الله تعالى عند هذه البقعة ثم بعد حين يظن من بعدهم أن هذه البقعة وهذا الصالح يصح أن تصرف لها عباد فهذا الصالح يشفع لنا عند ربنا فندعوه ونسأله ونحو ذلك ولا نشرك بالله إنما هو صالح بيننا وبين ربنا ثم ينتهي الأمر عند ذلك بدعائه وسؤاله من دون الله عز وجل ويقعون بعد ذلك في الشرك الأكبر بصوره الفجة بعد ذلك ولذلك كل خطوة من هذه الخطوات كانت الذريع للتي بعدها ولذلك أغلق الشر على الناس هذه الأمور فالحالف من غير الله تعظيم لمخلوق لا هذا التعظيم ربما يجر مع الوقت إلى الشرك وعبادة هذا المخلوق ولذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وعليه فالأيمانات المشهورة بين كثير من عامة المسلمين كلها باطله أي لأيمنات بغير الله كلها باطلة كالحلف بالآباء والأمهات والعيش والملش وعهد الله وال والعشر دول ونحو ذلك وتسمع يعني تعبيرات كثيرة جدا كلها اتخذوها من هذا الباب وباب الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الاصغر ومن الشرك الأصغر كذلك قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى قال ومنه قول ما شاء الله وشيط يعني من الشرك الأصغر أيضا قول الرجل للرجل ما شاء الله وشيط يعني ما تريد أنت وما يريد ما يريد الله وما تريد أنت في معرض كلام بينه وبين مثلا اخيه يقول له اللي يريد ربنا وتريدوا انت مثلا ما شاء الله وشئت فهذا ايضا من الشرك الاصغر لانه من الالفاظ التي هي ذريعه الى الوقوع في الشرك الاكبر لانها توهم التسويه وهذا هو السؤال الذي بعده ما الفرق بين الواو وثم اذ الواو طب توهم هنا توهم التسويه ما شاء الله وشئت ولذلك في الحقيقه هذا ذكرني بمسألة يعني تراها في كثير من المساجد العامه مساله على المحاريب تجد يكتبون في ناحيه هنا يمين والناحيه الشمال ناحيه اليمين الله ناحيه الشمال محمد بنفس حجم الخط ونفس طريقه الرسمه ونحو ذلك فهذا وليانه بالله مما يوهم التسوية. ولو لم ينطق به الإنسان فهذا يوهم التسوية أي نعم. ولذلك كان من الشيخ الأصغر قول الوضع لأخيه ما شاء الله وشئت فكما روى النسائي عن ابن عباس أن رضو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله جدا قل ما شاء الله وحب. أجعلتاني لله بدا لأن هذه توهم تسوية ولو كانت النية صالحة هو ما يقصد أن يسوي بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن منع في الشرع عن هذا التعبير لأجل الا يؤدي الى إلى ما هو أشد ولعل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وأسمعنا هذا مثال أيضا على هذا المعنى إذا كانت العبارة الصحيحة ستكون ذريعه لوقوع في باطل أو توهم باطل يمنع عنها المسلم ولا ينبغي أن يقوله لا تقول راعنا راعنا يعني انتبه لنا ونحن نكلمك يا رسول الله وذلك لأن اليهود كانوا إذا دخلوا عليه قالوا راعنا راعنا يحرفون بهذه الكلمة أو يحرفون ألسنتهم بهذه الكلمة ويلون ألسنتهم راعنا راعنا من الرعونة ويصبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلون ألسنتهم بالكلمة فإذا سألهم السائل قالوا لا لا لا نحن نقول له راعنا وإنما هم في الحقيقة يقولون راعنا كما كانوا يقولون له السام عليهم فلما كانوا يستعملون هذه الكلمة ويكذبون يقولون لا ما نقول راعنا نقول رعنا أمر الله المؤمنين أن لا يقولوا الكلمة التي يقولونها لأجل أن يظهر من اليهود الام. وكذلك لا يقول الإنسان ما شاء الله وشئت لأخيه لماذا لأن هذه الكلمة وإن كان لا يقصد بها التسوية توهم هذا المعنى ولذلك حافظ أو حافظت الشريعة وحافظت العقيدة الإسلامية على سلامة قلب المسلم و لسانه من أن يكون فيه الشرك بأي صورة من الصور ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندّا ولما قال له الرجل وخطب دخل عليه وفد وجعل أحدهم يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم انت أجعلتني لله ندّا انظر مع أنها من حيث اللغة تصح لكنها يطوهم تسوية ولذلك أغلف الشرع هذا الباب على الناس ولذلك كثير من الناس يقول والله أنا مش قصدي أنا نيدي طيب أنا بقوله النبي بس نيدي طيب أنا بقول العشرة دول بس نيدي طيب نعم اجعل العمل كذلك يوافق هذه النيه واجعل هذه الألفاظ توافق ما في قلبك من نية صالحة وعقيدة صحيحة أي نعم قال وقول ما شاء الله وشئت. كما رواه النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. فقال أجعلتني لله ندة ما شاء الله وحده. أي نعم. ومن أيضا صور الشرك الأصغر قول الرجل لأخيه لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك زي التعبير العامي عندنا احنا أنا رمي حمولي على الله وعليك أنا متوكّر على الله وعليك ليس لي إلا الله وأنت وهذا كثير في لساني أو في ألسنة الناس يقول بعضهم لبعض إحنا منّاش غير ربنا وإنت بل بعضهم يغالي في العبارة في الحقيقة أحيانا ويقول انت احنا ربنا فوق وأنت هنا تحت إحنا منّاش غير ربنا ربنا فوق وأنت تعوذ بالله هو الذي في السماء إلهم وفي الأرض اله ولذلك فهذه ألفاظ وإن كان أكثر المسلمين نحسبهم لا يقصدون بها الشرك لكنها توهم هذه التسوية وتوهم التعظيم للمخلوقين ولذلك ينهى عنها المسلم ولا يجوز للمسلم أن يقول ذا ولذلك في الحقيقة مما يُخَب على كثير مننا إخواننا انه أحيانا يكلمه بعض عامة الناس ويقول مثل هذه العبارات ويسقط ولو أن هذا الرجل من عامة الناس مثلا تلفظ لفظا فحشا ربما يثور الأخ ثورة عالمة أليس كذلك مع أن الأولى أشرت يعني قول الرجل العام هو بيكلمني يوم يقول لي والنبي شيخ كذلك هذا أبحش واشد من أنه هو ماشي في الشارع يوم يشتم يوم يا ابني مش عارف كذا يوم الأخ يروح له وانفائل جدا ويقول لا يجوز وكذا هذا خير لكن لماذا اشتد غضبك عند المعصية ولم يشتد الغضب عند الشرك الشرك أشد الست اللي ماشي في الشارع وبتعدي في شوارع المسلمين ليل نهار والمسلمون ولا يبالي أحد بأن يكلمها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ماشي في الشارع وشيلة البتاع بتحها وتقول أضرب الوضع ومش عارف و... ومش عايبين زين وباين زين ماذا تبين إنها تدعي علم الغيب هذه كهانة هذه هذا تنجيم ولا يرضي الله أبحش وأشد مع ذلك مر يؤمن الله دليل غلبان السبب تعبتي ما ما قال لك أحد روح اضربها لكن استوقفها ونبهها إلى أن هذا ممكن أن يودي بها إلى النار وده أكبر ده شرك أكبر أنها تدعي علم الغيب والعياذ بالله وربما لو أن هذه المرأة شتمت أبا رجل منه لربما قام وقتلها مع أنها عمالة سب ربنا وتدعي أن هي تعلم الغيب الذي قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه لا يعلمها إلا هو وهي التي بحالها على الأقل تكذب ربها وتقول لا أنا كمان أنا أعمل إيه أنا أعلم الغيب أنا كمان فانظر فهذه كلها صور من الشر سواء أكبر أو أسفل ومن ذلك قول الله قول الرجل لأخيه أو عن أخيه لولا الله وفلان نعوذ بالله ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يفسر قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنبابا وأنتم تعلمون يقول الانداد والشرك اخفاء من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل كما ابن عباس قال وهو ان يقول الرجل والله وحياتك يا فلان زي الأيمان كتير المتع موجود في كلام الناس وحياتك عندي مش كده وبعض الناس لما يشتد في القسم ويجتهد يوم يحلف به بأبي بأولاده كثير من يقول لك الموضوع الفلاني والله من عملته كذب يوم يشتد الجدال بينه وبين المتكلم يقول لك والله وحيات عيالي ما عملته انظر إنه في هذا الحال كأنه يقول هذا أعظم من الله المحلوم به العيال والعيال بالله كالصوفية الغلاة والعيال بالله وغيرهم من الجهل من إذا اشتد في الحلف يحلف بمن بالولي وقد يحلف بالله كذبا ولا يبالي لكن لو حاولت ان أنت بقى توقفه على المسألة وتتحقق هل هو صادق ولا كاذب قل له طب يحلف كده احلف بسيدك فلان استغفر الله يعني هذا من باب قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كذبا خير من لي من أن أحلف بغير الله صادقا قل له كده احلف بسيدك فلان ما يرضشش. لأنه والعياذ بالله من شدة جهله وصل الأمر في نفسي أن القسم بالولي أعظم من القسم بالله نسأل الله العافية ولذلك يقول ابن عباس في قول الله تعالى فلا تدعوا لله أنداذا وأنتم تعلمون يقول الأنداذ هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظرمة الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا وحياتي نسأل الله العافية طب قوله يطرد ربنا يجوز يجوز لكن ينبغي الإنسان يحسن الألفاظ ويحسنها يحسن الألفاظ إلا حياة الله عز وجل صفة من صفاته لكن يحسن الألفاظ ويبتعد عن الألفاظ التي ربما تكون فيها إهام بمعنى غير صحيح فليأكل والحي القيوم مثلا أيها فيقول ابن عباس وقول الرذل أي من ذلك يعني فلا تدعروا لله أنذا وقول الرذل لولا كلمة هذا لاتنا اللصوص الباعث وهذا كثير لولا كلمة هذا لاتنا اللصوص يعني لولا الكلب اللي وافته هواه طول الليل لكان اللصوص دخلوا البيت وسرقوا وهذا كثير في الفضيلة تجد الواحد وهو بعد الشارع يوم العربية فرملة تقول يا الحمد لله لولا ان انا واخد بالي كويس كانت العربية ضربتها هذه الفاظ من الشرك الأصغر لولا ان انا بصيت لاشاره المرور كانت اللي مش عارف حصل كب لولا الكلب اللي مبارح هوها وكان زمان الحرم يدخل لولا البط اللي عمالي مش عارف يعمل ايه ما هذا, هذا كلام السلف يقول ابن عباس هو قول الرجل لولا كلبه هذا لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول الله اللي صحيح ما شاء الله وشئت. اقول لكم احنا مش قصدنا طيب اضبط بقى اضبط القصد مع مع اللسان اضبط القصد اللي عمل القلب ده مع اللسان وقول لولا ان الله عز وجل جعلني انظر لولا ان الله من علي ورزقني ان التفت في هذه الساعة ونحو ذلك موسى عليه السلام عاتبه الله في رشلة عظيمة لاجل أنه لما سأله بنو إسرائيل يوما من اعلم الناس قال انا مش مساله شرقيه ولا حاجه دي مسألة فيها يعني عظيم يعني معنى عظيم ادب مع الله سبحانه وتعالى فقال أنا فعاتبه الله بان اجرى عليه قصه الخبر كامله انه ممكن يبقى في ناس ثانيه اعلم ببعض الامور منك فأنت أيها المسلم عندما ينديك الله سبحانه وتعالى من أمر فانسب إليه الفضل قل لولا الله فعل بي كذا لولا أن الله عز وجل جعل العلاج هذا نافعا ما لله الله عز وجل مش لولا اخذت المضبطة الحيوية اللي هي كان زماني دلوقتي ولولا الدكتور فلان هو اللي أم علي ده أنا كنت رحت انظر أين الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه كلها الفاظ وأحوال من جنس الشرك الخفي وهناك أمور أخرى نستكملها بالمرة كذلك أيضا يفعلها العامة هي من الشرك ولياذ بالله أو هي إلى الشرك ولياذ بالله كأحوال العامة مع ما يسمى بالكف الكف المقطوع الخرزة البخور الحجوة الفرس الحجاب ونحو ذلك القلادة التميمة الودعة كل هذه الأشياء كل واحد ماشي على لونه بقى. واحد تجيب فعلق فردة جزمة كل واحد وحسب المياز بقى اللي تبعه <تصفيق> <تصفيق> واحد معلق فردة جزمة ده معلقها ليه يقول لها ليس اللي بتمنع الحس واحد تاني تلاقيه معلق حاطب بتاعها خمسة وخميسة بل والله اخوات أ... و... و... واخوه ربما تسمع لما يتكلموا بعض يوم مثلا واحده دخلت عند واحده وتسمع مشاكل ده انا لما دخلت شقتها وحصل مشكله اين المشكله الاخت وانا احدى كل مساله عن حاجه تقولي اه بخمسه اشتريتي دين كام بخمسه انت عندك مشاكل الساعه قربت على خمسه مشا... ونحو ذلك كل ذلك هي تقصد ماذا التحصين أين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلينا كل صور من صور الشرك الأصغر ولياذ بالله لانها ليست أسباب لا قدرية ولا شرعية الخرزة تجد كل واحد معلأ خرزة بلون شكل تجد واحد معلأ أرنفلفل مش كده واحد معلق معلأ حمار فرس حجوة فرس على باب الشقة تلاقي حجوة فرس محدود واحد ثالث معلأ مش عارف مثلا اه اه تم اسمها يتميم أو نجمة البحر أو حجار أو نحن ذلك وكل هذا أيضا من الشرك وصور الشرك الأصفر فنجانو قراءة الفنجانو واعتقاده إنه هو لما ينظر فيه يوم هذا دليل على معاني معينة يعلمه كل هذا من التنجيم والذي قد يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله فهذه كلها صور والعياذ بالله يخشى على المسلم منها إن كانت شركا اصغر أن تجره إلى الشرك الأكبر والياق بالله ومنها مسألة البخور عليها البخور كثير من المسلمين يظن أن البخور له دليل شرعي على فضيلة ونحو ذلك بل اشتهر عند الصوفيه أن البخور ده مبدأ أساسي في مجالس الذكر واشتهر عند العوام أن الشيوخ عندهم البخور ده شيء مقدس. مع البخور لا يتعدى قونه عطر حاجة بالطيب المكان وخلاص بل قد يكون في بعض الأوقات مضر يعني زي بعض الناس اللي عندهم حساسية البخور مش, هي مش هيتناسب معه فتجد كثير من المسلمين يوم الجمعة خصوصا كانت رحمة الله عليها أمي غفر الله لنا ولها كانت يوم الجمعة لازم قبل صلاة الجمعة تجيب الصاد الصغيره دي وتحط البخور لازم يوم الجمعة لذا البخور ده يعمل إيه؟ يحصن البيت ونحن ذلك أنت الاعتقاد فاسد جدا نشأ عليه كثير من المسلمين وهكذا بل بعضهم إذا أراد أن يتحصن والعياذ بالله يذهب إلى العرفين والدجالين والعياذ بالله هذا باب آخر لعله يأتي الحديث إن شاء الله عليه في مرة قادمه بإذن الله تعالى أقول قبل هذا واستغفر الله عليك.